لَعَلَى عَبْدِهِ كِتَابٌ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا رسولا لأجنحة مثنا وثلاثا واربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله علىكم بشيء الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي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 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما تنعم كثيرا أعطيتنا خيرا كثيرا وصرفت عنا شغا كثيرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمدك الذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمدك الذي تقول يا الهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جورك وجلتناؤك وتقددت اسمك ولا اله غيرك ولا يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات يا رافع السماوات يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا رحلان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدان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 سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم أن, أن تنور السماوات ونرضف لك الحمد اللهم انت نور السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت قيوم السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت بديع السماوات أنت الله لا اله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 أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاءك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم يا رب جبرائي لو منك الى واسرا في اللهم يا رب جبرائي لو منك يا فاطر السماوات والارض يا عالم الغيب والشهاده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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار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 رَبَّنَا لَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا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 ان الله لا يخلف الميعاد ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لليباب لانا أنا منوب ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ندران ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا, ولا, ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَانًا رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمًا ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا أَفْرِغْ علينا صبرا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 لائنا النار مصيرنا ولاائنا النار مصيرنا واجعل لهم من الجنه هي دارنا وقرارنا واجعل هي دارنا وقرارنا وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا برحمتك يا أرحم الراحمين الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عناك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وسامحنا وتوب علينا وتجاوز عنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار اللهم اعتق رقابنا الليلة بالدار اللهم ما تقر قابنا الليله من النار اللهم ما تقر قابنا الليله من النار اللهم ما تقر قابنا ورقاب ابائنا و امهاتنا وازواجنا و من النار ومن احببنا فيك ومن احببنا فيك فيك اللهم تقرط طابنا جميعا من النار وادخلنا الجنه مع الابراء برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك ومولانا وسيدنا وخالقنا ورازقنا هو رمضان يوذر وما ظنوا يودعونا ولا ندري ان نحن من الفائزين ام من الخاسرين وما ظنوا يودعونا ولا ندري ان نحن من الفائزين ام من الخاسرين ولا ندري ان من عتقائك من النار اللهم نعتق رقابنا جميعا من النار اللهم نعتق رقابنا جميعا من النار بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم ارزقنا الاخلاص الكريم اللهم ارزقنا الاخلاص لوجهك الكريم اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الكبر ومن العجب اللهم طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين اللهم انا عبيدك بنو عبدك بنو ايمانك نواصينا بيدك ما ضن فينا حكمك عدل فينا قضائك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 وَذَهَبَهُم مِّنَّا وَهُم مُّؤْمِنُونَ وَسَابِقُونَ إِلَىٰ جَنَّاتٍ كَانَتْ نَعِيمًا وَسَابِقُونَ إِلَىٰ جَنَّاتٍ كَانَتْ نَعِيمًا اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِمَّا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا نَتِلَ وَتَؤَنَا النَّيْلِ وَأَقْرَا فَنَهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَضِيتَ عَنَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَضِيتَ عَنَّا يَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم رزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سلامة وبكل سورة سعادة وبكل جزء جزاءة اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة جماعة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاة اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاة اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاة اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الديون عن المدين وغوينا للمدين ويشفي مرضانا ومرض المسلمين ويشفي مرضانا ومرض المسلمين ويشفي مرضانا ومرض المسلمين في اماننا ومرضا المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتا المسلمين. موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على وما اللهم الفقنا بهم صالحين اللهم الفقنا بهم صالحين اللهم الفقنا بهم صالحين مصلحين بفضلك وجودك وكرمك يا الاكرم الاكرمين اللهم تقبل منا ختم القران اللهم تقبل منا ختم القران والعفوا عما سلف وكان من الذنوب والعصيان من الذنوب والعصيان واعتق رقابنا من النيران واعتق رقابنا من النيران واسكن الجنان وان سكن الجنان مع النبي محمد العدنا <تصفيق> اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعدقا من نارك والعدقا من نارك والفوز بجنانك والفوز بجنانك برحمتك يا أرحم الظاقمين اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين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 يسمع ومن عمل لا يغفع اللهم إلا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم اجمع شملهم اللهم مسدد رأيهم اللهم وسدد سهامهم اللهم وسدد سهامهم اللهم, الله. اللهم وسدد ارحم الموتى <بتك Giulia> <وسدد> <اللهم بتك سي overcoming> اللهم اشف مرضا اللهم آمن روعهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم شدت جملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو يا ربنا إنهم يقتلون إخواننا ويمزضون أطفالنا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم منصر المستضعفين في المسالك اللهم منصر اخواننا المستضعفين بالمسالك يا ربنا انهم يقطعون ويذلقون ونحن نضرب اعيننا اللهم تدمر اليهود ومن اللهم دمر اليهود ومن والا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه اللهم مزقهم كل ممزق اللهم أرنا فيهم يوماً أسودا كيوم عاد وثبود اللهم افرح قلوبنا بدمارهم اللهم اسعد قلوبنا بدمارهم اللهم علي... اللهم لعنتك عليهم الى يوم الدين اللهم لعنتك على اليهود الغاصبين الى يوم الدين اللهم انتقف من منهم يا جبار يا واحد يا قهار يا واحد يا قهار اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم اللهم إنهم رملوا لساء المسلمين فرمي لساءهم اللهم ويتموا أطفال المسلمين فييتم أطفالهم اللهم ويتف أطفال المسلمين فيتف أطفالهم <تصفيق> اللهم انتقب من منهم يا واحد يا أهار بقوتك وعزتك وجفروتك يا قوي يا عزيز اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم إلى هذا مولانا سيدنا خالقنا ها نحن بين يديك نعترف بذنوبنا كلها ونعلم أن أعمالنا وعبادتنا لا تؤهلنا للنظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم امتنعنا النظر الى وجهك الكريم اللهم حرم هذه الوجوه على النار اللهم احرم هذه الوجوه على الله اللهم احرم هذه الوجوه على الله وادخلنا جميعا الجنه معا الابراء برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى اللهم أرهي الحق حقا وارزقه اتباعه وأرهي الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم بارك له في ولي عهده اللهم أنبته نباتا حسنا اللهم شد أزره بأخيه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر يا ربنا أعداء الدين في كل مكان اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسعوا دخلاهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم من كان منهما حيا فأطم في عمره وأحسن عمله اللهم اختل له بخاتمة الإحسان ومن كان منهما ميتا فأنزل على قدره شآبه والرحمة اللهم أنزل على قبره شعابي برحمة اللهم وزن عليه قبره اللهم ألحقنا بصالحين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب لنا وفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا كرباً إلا نفّسته ولا ضالاً إلا هديته ولا تائباً إلا قبلته ولا آيماً إلا زوّجته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سدته ووفقته ولا ميتا من أبوات المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان اللهم جعلنا من السعداء في رمضان اللهم لا تجعلنا من الأشقياء في رمضان اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم صل وسلم ومارك وألعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر